بسم الله الرحمن الرحيم هل تاعل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نفسه فَتِنَمْ شَاجِنَّ بَتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا يرين سلاسل واغلالا ومسيرى ان لنظر يشربن من كاس كان ميثاجا كفرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وثرورا وجذاهم بما صبروا جنمة وحريرا متكئين فيها على لرا لا يرون فيها شمسا ولا ذمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت ققوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية وَكُؤَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرًا مِّن ضِبْتٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا غَازِنًا جَبِيلًا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 ما رأيت نعيمه وملكا كبيرا عليهم ثياب سادس خضرو واستبرق وحلوا أسوار مياه في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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء قيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين لا لهم عذابا لئيما